الله الحمد وحيم... لله رب العالمين صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يقول تعالى: لا حق خلاص من داعي الناس إلا الذي لا إله إلا هو الذي يقي الله. ولا الهوامن. كالمسلمين والملائكة والأمم. أو الصليب. أو في نفس القول مع كلامه تماما. تسمعه؟ فإن أعضوا يقضون أخيرهم مغلق تبعوا الظباح وقصلاة لهم وهذا اعتبر لصلاة نعم أولا يقول وهل يعتبر صلاتهن خلف المذياء كصلاة في المسجد مع عدم رؤيه الامام المؤمنين لأن الصلاة العبادية مقرم بها حتى تكون محل لا طيب اقول انه يجوز للمراه وللرجل ايضا ان نصلي جماعه في المسجد وان لم ير الامام ولا المامومين اذا امكن الاقتداء فاذا كان الصوت يبلغ هؤلاء النساء في مكانهن ويمكنهن ان يقتدين بالامام فانه يصح ان يصليين جماعه مع الامام لأن المكان واحد لأن المكان واحد والاقتداء ممكن سواء كان عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق مباشر لصوت الامام نفسه ولا يضر إذا كنا لا يرين الإمام ولا المعلومين وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد فيما إذا كان خارج المسجد فإنهم يق... فإن فقه يقولون يفشح اقتداء المأموم الذي كان خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأمومين على أن القول الراجح عندي أنه لا يفشح للمأموم أن يقتدي بالإمام في المسجد وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال فإذا كان المسجد واسع ويمكن أن يصلي الإنسان في المسجد فإنه لا يصح أن يصلي جماعة أن يتابع جماعة في غير المسجد أما لو لو امتلأ المسجد وصار ما من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعة للإمام وإتمامه به سواء راى الإمام أم لم يره إذا كانت الصحبة متصلة هذا الجواب أحسن طيب أولا إذا كان المأموم في المسجد، فأتمامهم بالإمام إيش؟ صحيح بكل حال سواء رأى الإمام أم لم يرى رأى المأمومين أم لم يرى لأن المكان واحد ومثاله أن يكون المأموم في الطابق العلى أو في الطابق الأسفل والإمام فوق أو يكون بينهما حاجب من جدار أو سترة ثانيا إذا كان الماموم خارج المسجد فإن كان في المسجد سأس فأتمامه بالإمام لا يصح سواء الرأي الإمام أو الماموم امام يميره لماذا؟ لأن الواجب أن يكون مكان جماعة واحدة وهنا يمكن ان يكون واحدة ولكنه تهاون او تعاجل وصلى خارج المسجد نقول لا تفتح القسم الثالث اذا لم يجد مكانا في المسجد وكان خارج المسجد فان كانت الصهوه متصله صح ان يتم بالامام وان لم نرى لان الصهوه المتصله كانه يكون كأنهم في المسجد وأما الصلاة خلف المدياء أو خلف التلفزيون فإنها لا تصح لعدم الاتحاد في المكان وللتباعد العظيم بين الإمام والمحمود ولأن في ذلك عرضة لفساد الصلاة قد ينقطع السيار الكهربائي فلا يسمع صوت ولا يراشح نعم يقول الشاعر انا ادرس في هدوئه واضعهم علي في البنك بالصراع ولدته الناس يرسولهما عنده قويه واذا رنا اخذها فانهم يستجيبون فهل اخذنا وهم يكون بعونه وحشه اولا اقول لا يجوز للانسان ان يضع ماله في تلك البنوك لان هذه البنوك اذا اخذت المال سوف تتبع به وسوف تربح او تخسر ربما تربح وربما تخسر لكنها ستنتبع به وستجد به ومعلوم انه لا ينبغي ان نسلط الكفار على اموالنا يكتسبون من ورائها فان دعت الضروره الى ذلك بحيث يخشى الانسان على ماله ان يسرق وينهب بل ربما يخشى على نفسه ان يقتل ليؤخذ ماله فلا باس ان يضعها في هذه البنوك للضروره ولكن اذا وضعها للضرورة فانه لا يجوز ان ياخذ شيئا في مقابل هذا الوقت ويحرم عليه أن يأخذ شيئا كيف يحرم لأنه إذا أخذ شيئا فهذا الشيء ربا قل لك حلال ربا لا شك وإذا كان ربا فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس اموالكم فقط لا تظلمون ولا تظلمون والآية صريحة وواضحة بأن لا نعقل شيئا منها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اتركوه فإن لم تفعلوا فلأخذتم فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني أعلن الحرب بينكم وبين الله ورسوله فإن تمكم بعد أن أخذتم أو قبل أن تاخذوا وبعد الاتفاق فلكم رؤوس وأموالهم لا تظلمون ولا تظلمون والآن الطريق وواضحة لأن لا نأخذ شيئا من هؤلاء وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه في أكبر مجمع للمسلمين وقال ألا وإن رب الجاهلية موضوع يعني ملغ مهدر ربل الجاهلية الرب الذي تم عقده قبل الإسلام وضعه النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كل أهدره النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان في زمن لم يحرف فيه ربا في الشريعه الإسلامية لأنه في الجاهليه طيب فإن قل إنك إذا لم تأطلت فلقت هؤلاء القوم على القوم على مالك فأخذوه وجعلوه في الكنائس وفي وفي المعدات الحربية التي يقاتل يقاتن بها المسلمون. فإن جواب أنني إذا إذا متسلف أمر الله لترك الربا، فما ينتج عن ذلك ليس من من عملي. وانا مامور ومطالب بامتثال امر الله عز وجل واذا نتج عن ذلك مفاصل فليس من شغلي انتبه لهذه النقطه فانا اقول عندي امر مقدر ممن من الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الرجال فان لم تفعلوا فاعلموا بالحرب من الله ورسوله ثانيا ان نقول هل هذه الفائده التي أعطونيها هل هي من مالي ماذا تقولون لا من من مالي لانه من الجاهل ان يعملوا بمالي ويتجهوا به فيخسروا يعني مالي المعين الذي اعطيتهم انا اياه من الجائز ان يعملوا به ويتجروا به فيخسر فليس هذه الفائده التي اعطونيها ليست نماء ملكي بالتاكيد بل قد يربحونها او يربحون اكثر منها او لا يربحون شيئا من مالي فلا يقال إن سلفتهم على شيء من مالي يذهبون به الى الكنائس او الى شراء الافتحان ضد المسلمين ثالثا أهل ثالث كل هذا الثالث أن نقول إن في أخذ هذا وقوع فيما يقر به الإنسان أنه ربا لأن هذا الرجل سيقر أمام الله يوم القيامة بأنه ربا إذا كان ربا فهل يمكن أن يعلل الإنسان الشيء بالمصطلح؟ مع اعتقاده بانه ربا لا هو يقول هو ربا لكن اخذته درعا للمسجد التي اتوقع انت ان تحصل في ابقاء المال عنده نقول ما دمت اخرت بانه ربا كيف تاخذه وقد نهاك الله عنه ولا قياس في مقابله النص رابعا نقول وهل من المؤكد أن هذا هذه الفائدة إلى ما ذكرت من الكنائس أو مصالح الكنائس أو إلى معدات المعيدات الحربية ضد المسلمين هل هذا من المؤكد ليس من المؤكد فإذا إذا وقعنا في محذور محقق اتقاء مفسدة موهومة والعقل يمنع ذلك يمنع أن يرتكب الإنسان مفسدة محفقة لدفع مفسدة موهومة قد تكون وقد لا تكون إذ من الجائز أن البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هو ومن الجائز أن مواصف البنك يأخذونها لمصلحتهم هم غسل أليس أن المؤكد أن تذهب إلى الكنائس أو الى المعدات الحربية ضد المسلمين خامسا إن أحقاب في العدد تذكرون خامسا أنك إذا أحبت هذه التي تدعم أنها فائدة في نية أنك سوف تنفقها وتفرجها من ملكك تخلصا منها فمعنى ذلك أنك لطخت نفسك بالسيئه لتحاول التطهوى منه وهذا ليس منطقا عقليا نقول تجنب السيئه اولا قبل ان تلصق بها ثم تحاول ان تتطهر منها وهل من المعقول ان الانسان يعرض ثوبه للبول من اجل ان يطهره اذا أصابه البول ابدا ليس هذا من المعقول ما دمت تعتقد ان هذا حرام وربا ثم تقول بها اخته واتصدق به واتبرا منه واتخلص منه نقول لا تاخذه اصلا نزل نفسك عنه ثالثا نقول اذا اخذه الانسان بهذه النيه فهل هو على يقين من انه سيقلب نفسه فيتخلص منه بصرفه بصدقات او مصالح عامه هل من اليقين؟ إذ من الجائز أن يأخذه بهذه النية لكن إذا قام قلبه فيه والله ربطات مليون مئة ألف والله هذا ننظر ننظر في الأمر كان في عازم ثم يتحول من العزم إلى النظر في الموضوع وبعد النظر في الموضوع يتحول الى أدخله في السنجوخ الإنسان ما يامن على نفسه أبداً قد يأخذ بهذه النيه ولكن ينتقد العزم عندما يرى هذه الغطاطه الكثيره من الجنود فيشح ويعزل ان يخرجه ولقد ذكرني ان بعض البخلاء في يوم من الايام صعد على السطح ووضع اصبعي في اذنيه وصاح من جيرانه ان تدوني أن تدوني, أن تدوني أن تدوني أن تدوني تفزع الفراس وجاءوا إلي ما بالك يا أبا كلام ايش اللي جاء؟ قال أنا والله أعدلت ذكاتي أعدلت الذكاء لأخرجها يعني أعدلتها واحدة عن المال لأخرجها لأخرجها لكني وجدتها كثيرة وقالت لنفسي أو إذا اخذها فان علماء النصارى وعلماء اليهود يعلمون ان الدين الاسلامي يحرم الربا فاذا اخذها هذا المسلم قالوا هاكم المسلمين كتابهم يحرم عليهم الربا وهم ياخذونه منه يعرفون ولا شك ان هذا موت ضعف بالنسبه للمسلمين فإن اعداء المسلمين إذا عرفوا أن المسلمين خالفوا دينهم علموا علم اليقين أن هذه نقطة ضعف لأن المعصية لا تؤثر في المسلمين على العاصي فقط بل على الإسلام كله واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة وهو الصحابه رضي الله عنه وهم حزب الله وجنوده مع اشرف بشر على خرج للناس محمد صلى الله عليه وسلم في غزوه احد حصل منهم معصيه واحده فماذا حصل الهزيمه بعد بعد النصر قال الله تعالى حتى اذا فكرتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون يعني حصل ما تكرهون فالمعاصي لها تاثير عظيم في تاخر المسلمين وتسلط اعدائهم عليهم وانهزامهم أمامهم واذا كان النص بعد وجوده يذهب في المعصيه فما بالك بنصر لم يكن فاعداء المسلمين يفرحون ان ياخذ المسلمون الربا وإن كانوا يقرؤون أن يأخذوه من جهة أخرى لكن يفرحون لأن المسلمين إذا وقعوا في المعاصي هزلوا فكل هذه المفاكة الثمانية التي حضرتني الآن واحد منها يكفي في منع أحد هذه الفوائد من القموة ولا أظن أحدا عنده يعني بصيرا يتبصر في الأمر ويتدبره تدبرا كاملا إلا وجد أن القول الصواب في هذه المثلة أنه لا يجزى وهذا الذي أقول به وافتي به فإن كان صوابا فمن الله وهو المان به والحمد لله عليه وإن كان خطا فإنه مني ولكن ارجو ان يكون قوابا بما ذكرته من من الحكم والادله السمعيه نعم يقول في, في, في نعم جاء اضطر طيب يختلف ما هو السؤال الأمر إمام الثلوات الخامس طيب على كل حال المعتكف الذي يصلي في مسجد راس التراويح تطوعا منه لا يخرج من المعتكب يبقى في المعتكبه لأنه غير ملزم في هذا المسجد وأهل المسجد يدبرون لهم إمامه أما إذا كان الإسلام رسميا في هذا المسجد فإنه لا يجوز له أن يعتكف ويدعي المسجد الذي تعهد به أمام الحكومة صار نعم الصحيح ان المعتمد في تسويه الصف محاذاه الكعبين بعضهما بعضا لا رؤوس الأصابع وذلك لأن البدن مركز على الكعب والأقابع تختلف الأقدام فيها فالقدم الطويل وهناك قدم قصير فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعب وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك انه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما البعض أي أن كل واحد منهم ينطق كعبه بكعب جارهم لتحقق المحادات وتكوية الصف فهو ليس مقبولا لذاته لكنه مقبول لغيره كما ذكر ذلك أهل العلم لتحقيق المثاوات ولهذا إذا تمت السفو وقام الناس ينبغي لكل واحد ان يلصق كعبه لكعب صاحبه لتحقق المساواه فقط وليس وليس معنى ذلك انه يلازم هذا الاتصال ويبقى ملاصقا له في جميع الصراط ومن الغلو في هذه المساله ما يفعله بعض الناس تجده يطلق كعبه بكعب صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين جاره في المناكب فرجا لانه يفتح الرجلين كثيرا واذا فتح الرجلين كثيرا فسوف يكون من فوق منفرجا فيخالف السن في ذلك والمقتول ان المناكب والأفعب تتساوى نعم, <تصفيق> نعم. الحلي المعجل اللبس فيه الزكاة والدليل الدليل من القرآن والسنة فمن القران قوله تعالى والذين يفسدون الذهب والفضه ولا يرجعونها في قبله لا نبشرهم بعذاب اليم يوم نصنع عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم ومضلوبهم ومضهورهم ما كنتم لانفسكم ما كنتم المراد بكنز الذهب والفضه قال العلماء المراد بكنز الذهب والفضه لا يخرج ما يجب فيهما حتى ولو كان على قمم الجبال وعدم كن ان يخرج ما يجب فيهما وان كان في باطن الارض كمان ان الذهب والفضه يعني لا يؤدون زكاته وثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار ويحمي عليها في ناجه النحن فيقابها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت قريدة في يوم كان مقداره خمسين سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى طبيله إما إلى الجنه وإما إلى النار هو التي عدت لها خلي هل هي صاحبة ذهب ولا لا نعم هي صاحبة ذهب بلا شك. هي نعم هو هدية من وهو من زوجها وهو لها هي نعم طيب بل في حديث عبد الله بن عمرو بن عار أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتوأتين زكاة هذا قالت لا قال أيترك أن نسورك الله بهما ثوارين من نار فقال عثهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا نصر صليح في وجوب الزكاه في الحج وهذا الحديث يقول فيه الحافظ بن حجر في بلوغ المراه إن إثناده قوي وله شاهد من حديث عائشة وعم سلمة رضي الله عنهما وإذا كان سنده قويا وله شواهد تعضده وعمومات أخرى في الصحيحين بل في القرآن تعضده لم يبقى إشكال في وجوب ذكاة الحجر فين قلت ان بعض العلماء يقول انه لا زكاه في الحلي قلت لك وبعض العلماء يقول ان في الحلي زكاه واذا اختلف العلماء المرض الى الله ورسوله والرب عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ولم يقل فيقول ماذا اجبت من فلان وفلان والانسان اذا تبين له الحق وجب عليه قبوله والعمل به وان خالف من خالف من الناس يقول قائل مذهب الامام احمد ان الذكاه بالحل لا تجب الا اذا عدت بالاجره او للنقطه او كان محرما فنقول ومذهب أبي حنيفة أن الزكاه واجبة في الحنيف في كل حال ونحن غير ملزمين لا باتباع الإمام أحمد ولا باتباع أبي حنيفة وإنما نحن ملزمون باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا دل الكتاب والسنة على أن مذهب أبي حنيفة أصحت من مذهب الإمام أحمد في هذا؟ وجب علينا ان ناخذ بمذهب ابي حنيفه ثم نقول ان عن الامام احمد رحمه الله روايه في وجود زكاه السنه توافق مذهب ابي حنيفه وحينئذ لا يكون هذا متمحضا مذهبا للامام احمد بل هو نصف مذهب لأن, لان في ذلك عنه روايتي فإذا قال قائل أليس الحريج ملبوسا تستعمله المرأة كما تستعمل الثوب الملبوس؟ فما جواب؟ نعم خطأ بلاء أوضع نعم نقول هو ملبوس تستعملها مرأة كما تستعمل الثوب، لكن أصل الذهب والفضة تجيب فيها الذكاء وأصل الثياب لا تجيب فيها الذكاء سواء كانت مصنوعه من الفنو قطن أو من الفلاسيك أو من أي شيء أصل. الأصل في مادتها أنها لا تجيب فيها الذكاء بخلاف الحري فإنه من الذهب والفضة والأصل فيهما الذكاء ثم نقول قياسكم هذا متناقض بل هو قياس فاسد في كونه فاسد لأنه مخالف ايش؟ للنص والقياس في مقابلة النص فاسد العجبار كما نص على ذلك أن أهد السور ثاني نقول هو قياس متناقض كيف ذلك؟ نقول لهم ما تقولون فيما لو اعدت في المراه ثيابا للأجرة امراه خليه عندها ثياب تؤجرها على الناس هل فيها الزكاه او لا سيقولون ليس فيها الزكاه اعدت امراه خليه للاجره هل فيها ذكاء ولا لا سيقولون فيه الزكاه إذن اين الخيار لو كان قيا صحيحا قلنا اذا وجب اذا وجبت الذكاه في الحلي المعذب الاشرق فترتد الثياب المعذبه غير الاشرق واذا لم تجب في الثياب المعذبه الاشرق ففلتكن غير واجبه في الحلي المعذب في الاشرق فان كن تجب في الحلي المعذب الاشرق ولا تجب في الثياب المعذب الاشرق وقعتم في التناقض والتناقض دليل بطلان ثانيا نقول لهم ماذا تقولون في امرأة عندها ثياب اعدتها للبس ثم بعد ذلك اعدتها للتجارة هل تنقلب التجاره التجارة سيقول لا ما تقولون في امرأة عندها يقول اعدت للبس ثم بعد ذلك اعدت للتجارة هل يقول للتجارة سيقولون نعم اذا هذا تناقض اخر هذا تناقض آخر ثم نقول لهم ما تقولون في امراه عندها ثياب محرمه تستعملها مثل ثياب فيها صور تلبسها وعندها حلي محرم تستعمله كالحلي الذي على قرط الثعبان مثلا هل في الحري الذي على طرده الثعبان لك سيقولون نعم هل في الثياب المحرمه التي فيها الصور لك سيقولون لا اذن هذا تناقض هذا تناقض اين القياس بين شيئين متناقضين في الاحكام ثم ثم نقول لهم ايضا ما تقولون في المرأة عندها مئة ثوب كل ثوب يساوي مئة ثلاثة كم القيمة؟ مئة ثوب كل ثوب يساوي مئة عشرة ثلاثة ليش عندك مئة ثوب كل ثوب بمئة ثلاثة يا زارت انا اريد ان تكون هذه الثياغ بالنفقة كل ما احتجت بعت ثوبا وانتق فيها زكاة هذه الثياب والذكاة ليس فيها زكاة امرأة عندها خري مئة قطعة كل قطعة بمئة ريال كم القيمه عشرة ثلاثة ليش تضع هذه قالت على فرال نفقها كل ما, قطعة. كل ما دراهم بعض من هذا الذهب وانفقوها نقول هذا الخري فيها زكاة ولا لا فيها والثياب ما فيها, فيها. هذا تناقض ثم نقول المرأة التي أعدت في الفلي من هل هو كمالي ولا ضروري ها؟ قد يكون كمالي قد يكون ضروري الزائد على ما, ما يلبسه نزلها كمالي طيب والنفقه ضروريا كيف تقولون الحلي اذا كان يلبس على سبيل التجمل والطينه ليس به الزكاه واذا كان معدل بالنفقه فبه الزكاه اليس الاولى ان يكون المعدل اللبس هو اللي به الزكاه والمعدل النفقه هو الذي ليس به الزكاه لانه ضروري وهم لا يقولون بذلك وبهذا تبين ان القول بعدم وجود الزكاة بالحلي قول متناقض مع أن النصوص ترده والواجب على الانسان أن يقول فيما يبلغه من كتاب الله وسنة رسوله أن يقول سمعنا واطعنا وانقذنا، وأن لا يدخل فيما اتاه الله تعالى من فضله لحجة أن فلانا يقول لعدم وجود الزكاة مثلا طيب يقول بعضنا عندنا حديث يهدم كل ما قلت فأقول إذا جئت بحديث صحيح عن الرسول عليه الصلاه والسلام تقول أنت بموجبه أو لا تقول بموجبه فعلى العين والرأي أنا مستسلم وملفذ بما دل عليك تبصني. تبطل قالوا يروى عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ليس في الحلي ذكاء ليس في الحلي ذكاء نقول أولا هذا الحديث لا يفضل. هذا الحديث لا يصح وإذا لما صح هل يمكن أن يعارض الاحاديث الصحيحه لا ثانيا على تقدير الصحة هل انت تقول بعموم ان جميع الحلي ما في زكاه ان قال نعم قلنا هذا افضح الله وان قال لا قلنا لم تاخذ بدلايه الحديث لانه يقول الحلي اذا اعد للكره او النفقه او كان محرما ففيه ففيه الزكاه فلم ياخذ بدلاله الحديث والحديث عام ليس بالحديث ذكر وان كنت لا تقول به بموجبه فكيف تجعله حجه لك فيما تذهب اليه ولا تجعله حجه لك في الامر الاخر المخالف له ثم نقول لو صح هذا الحديث فانه يمكن ان يجمع بينه وبين الاحاديث الموجبه للذكاء بأن قال ليس في الحلي الذي لا يبلغ النصاب ذكاء وهذا صحيح الحلي الذي لا يبلغ النصاب ليس ذكاء ذكاه والنصاب كم 85 جراما فما دون ذلك ليس فيه ذكاء وما بلغ 85 جراما ففيه الذكاء ولكن كيف نذكيه نقدر قيمته ونأخذ ربع عشر القيمة وكيف يتأخذ ربع عشر أن نقوم القيمة على على أربعين يا شيخ أربع عمانة ربع نقومها على أربعين فما خرج بضخمة فو الذكاء فإذا كان الحرين يساوي أربعين ألفان كم فيه ألف ريال اربعمئه ألف عشره الاف ريال وعلى هذا تقل وهنا مساله احب ان ننبهكم عليها لتنبهوا التجار او الصاغه الذين يذهب الناس بحليهم اليهم ليقدروا تكاثر بعض الناس الصاغه والتجار يقدرون قيمه الذهب ثم يقولون فيها الذكاء كذا وكذا ولا ينظرون إلى زنة الذهب لأنه يجب أولا أن نزن الذهب وننظر هل يبلغ النصاب لا فإذا كان لا يبلغ النصاب لا عليه الذكاء هم يعتبرون القيمة حسب ما بلغ من بعضنا فيقولون فيها قيمته كذا وذكاته كذا والنظف لذلك مثلا امرأة عندها كونيه يبلغ ثمانين غراما هي غراما ولا جراما في طيب في الجيم ولا بالغيم اي بحلها بينهما جراما طيب ها اي طيب الجيم وألقاه الغيس في العرب إذن نحن عرب طيب هذه المرأة عندها ثلي يبلغ ثمانين انقص غراما طيب قيمته طيمته أربعون أجل هو يبلغ ثمانين جراما لكن الزهب غالي فقيمته تبلغ أربعين ألف هل فيه الزكاة؟ ما فيه الزكاة ليس فيه الزكاة لأنه لا يبلغ النصاب. يقول لبعض الناس إن النصار أو السجار إذا كان يبلغ أربعين ألفاً ولو كان دون النصاب، قال فيه الزكاة فأرجو أن تنتجه أصباعة أو السجار لهذه المسجد تقول أولا نظيم الزكاة وانظروا هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ وبعد ذلك إذا بلغ النصاب فقدروا قيمته أما إذا كان لا بلغ نصاب فليس فيه زكاة ولو بلغ قيمته الملنيين طيب لو قال قائل امرأة عندها نصف نصاب من الذهب وعندها دراهم تبلغ نصف نصاب هل يكمل هذا بهذا؟ نعم الصحيح انه لا يكمل الصحيح انه لا يكمل نصاب الذهب من الفضه ولا نصاب الفضه من الذهب لاختلاف الجنسين والنصوص وردت مقدره نصاب كل واحد على حده وكما اننا لا نضم الغر الى الشعير من تكميل النصاب فكذلك لا نضم الذهب الى الفضه لتكميل النصاب إذا كان عند المرأة حلي يبلغ نصب نصاب وعندها دراهم تبلغ نصب نصاب فليس عليها ذكات لا في الدراهم ولا في الحلي لعدم استعمال النصاب فيه نعم متتوجيني او تحكي ما تقول ما ما امامك زين طيب <تصفيق> نعم العائله اذا ارتكبت جميعا ان تحتجب المراه عن من ليس بمحرم لها فزوجه الاخ لا يجوز ان تكشف لاخيه لان اخاه بمنزله رجل شارق بالنسبة للنظر والمحرميه ولا يجوز ايضا ان يخلو اخوه بها اذا خرج أخوه من البيت وهذه مشكله يعاني منها كثير من الناس مثل ان يكون هناك اخوان في بيت واحد احدهما متزوج فلا يجوز لهذا المتزوج ان يفصل زوجته عند اخيه اذا خرج لإبن الشغل او للدراسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطرن رجل لامراه وقال اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرائك الحم والحم أقارب الزوج قال الحم الموت وأنا يعني دائما يقع السؤال عن جريمة فاحشة الزنا في مثل هذه الحال يخرج الرجل وتبقى زوجته في البيت فيغويهما الشيطان ويزني بها والعيار بالله يزني بحليلة أخيه وهذا أعظم من أذنه بحليلة جاريه بل إن الأمر أفضع من هذا على كل حال أنا أريد أن أقول كلمة أبرأ بها عند الله من الأولياته انه لا يجوز للانسان ان يبقي زوجته عند اخيه في بيت واحد مهما كان يخطوها حتى لو كان الاخ من اوثق الناس واصدق الناس وابر الناس فان الشيطان يجري من ابن آدم مجرد مجرى الدم والشهوه الجنسيه لا حدود لها لا سيما مع الشباب ولكن كيف نصنع إذا كان أخواني في البيت وأحدهم متزوج هل معناه إذا أراد أن يخرج يخرج ممرأتي معه إلى الشغل لا ولكن يمكن أن يقسم البيت نصفين نصف يكون للأخ عند انفراده ويكون فيه معه. باب يغلق بمسلاح يكون مع الزوج يخرج به معه وتكون المرأة في جانب مستقل في البيت والأخ, والأخ في جانب مستقل لكن قد يحتج الأخ على أخي ويقول ليش تعمل هذا انت ما تفق بي هما الجواب أقول الجواب أن يقول له أنا فعلت ذلك لمساحك لأن الشيطان ربما يجري من ابن آدم لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرب فربما يغويك وتدعوك نفسك قهرا وقصرا عليك فتغلب الشهوة العقل وحين إذا تقع في المحظور فكوني أضع هذا الشيء حماية لك هو من مصلحتك كما انه من مصلحتي أنا وإذا زعل من أجل هذا هل لا همّه طيب هذه المسألة وبليعكم إياها تبرعا من مسؤولية كتمها وحسابكم على الله عز وجل أما بالنسبة لكشف الوش فإنه حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي زوجها لأنه أجنبي منها فهو منها كرجل الشارع تماما. هنا. مول السارد. أنا شعبه قد ندم والدار الحمد لله استعاد سفين. ولكن الله يستعين جدا وهو له قد خلق أحمل قلية لي وعلى وسيلة. وقد حصل بيننا حرم بنا ولقد أنجب ولدا. لقد أسأله عن هذا الولد لي انت له أي لتوهنا؟ فقال له: فما لا أفعل عن أن لا أطيع هذا المقرب مني؟ أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنصح إخواني الذين ابتلاهم الله تعالى بالمعاصي، ثم هداهم فتابع عليهم وتابوا إلى الله. أنصحهم أن لا يضيئن ما صنعوا من المعاصي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل, كل أمة معافى إلا المجهنون يفعل الرجل الدم فيصبح ويقول يحجث ليستره الله عليه فيصبح يحدث الناس به فهذا الاخر أساء فيما كشف من حاله ولو قال اني فزمت منذ سنتين كنت أفعل يعني معاصي عظيمة لكفى أما جواب على سؤاله فاننا نقول إن هذا الأمر الذي وقع منه لا شك بأنه فاعشة كبيرة وأما الولد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر فإذا كان زوج هذه المرأة يقول هذا ولدي ولا يقر به لأحد فهو ولده الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم نقول السائل خذوا استطيعوا ونقروا الايمان اليوم الآخر حيث أن الإيمان اليوم الآخر ونصدر نجاح صلى الله وانا ونقروا ونقروا في هذا الإيمان حيث أنه عندما تقرأ الآيات عن يتكلم على كل حين هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام يظهر انه مؤمن باليوم الاخر ومصدق به ولكن عنده شيء من قسوه القلب وقسوه القلوب في عصرنا هذا كثيره جدا وسببها الاعراض عن التعبد والتذلل التام لله عز وجل ولو ان الانسان تعبد لله بالمعنى الحق وتذلل لله بالمعنى الحق لوجد في قلبه لينا وخشوعا ولو ان الانسان منا اقبل على القران وتذبره لوجد من قلبه لينا وخشوعا لأن الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتصدعا من خشيه الله ومن أسباب قسوة القلب ما ظهر من زينه الدنيا في هذا العصر وانفتان الناس بها وكثرة مشاكلها ولذلك تجد الإنسان الصغير الذي لم يتفتح على الدنيا ولم تتفتح الدنيا عليه تجد عنده من الخشور والبكاء أكثر من الكبير وهذا نشاهده وتشاهدونها أنهم الآن في, في هذا المسجد المسجد الحرام في القيام تجد شبابا صغارا الثامنه عشر من اعمارهم ونحوها تجدهم يبكون بكاءا عند, عند ذكر الآيات التي فيها الوعيد أو الثغي أكثر من بكاء من هو أكبر منهم لأن قلوبهم أليل فهي لم تتعلق بالدنيا كثيرا ولم تذهب تنظر إلى المشاكل البعيدة والقريبة لذلك تجدهم أكثر كشوعا وأقل وأقرب لينا ممن انفتحت عليهم الدنيا وانفتحوا عليها وصارت قلوبهم متشتدة من هنا ومن هناك فنصيحة لهذا الأخ أن يحصر قلبه وفكرة فيما يتعلق بدينه فقط وأن يحرص على تلاوة القرآن بتدبر وتمهول وأن يحرص أيضا على مراجعة الأحاديث التي تشتمل على الترغيب والترهيب فإنها ترقق الغروب نعم يقول السائل عند سبرينا قال أن يرحر إحرادا يضعه وشعوره بالنقص عند بحاولك لس ملامس الإسلام وحس أن يلاعبونه حيثا والناس من حول الغروب إليه إيش؟ أقول... وحس قوى قبل قوى قوى صحيح ما قاله السائل من أننا مع الأسر الشديد على أننا نحن الأعلون نعم نجد فينا ضعف الشخصية ونشعر بأننا أذناب لغيرنا في الواقع وأتباع لهم تجد الإنسان منا إذا رأى شيئا مفيدا لا يعزوه إلى نفسه ولا إلى غيره من المسلمين إنما يقول هذا من الحضاره الغربيه او الشرقيه وتجده لا يعتز بشخصيته امام فساد هؤلاء اذا كان هؤلاء يأتون الينا في بلادنا بلباسهم الفاضح العاري الخليط حتى ان نساءهم في بلاد المسلمين تاتي ونصف فخذها خارج ونحرها خارج ورقبتها خارجه وتمشي تدق الأرض بقدميها حتى تكاد تنهدم الأرض من تحتها ولا تبالي وهي امراه فكيف, لا نبالي فكيف نحن الرجال المسلمين بل نحن الرجال المسلمون كيف نخجل إذا كنا نمشي بلباسنا الساتر الإسلامي في بلادنا أفلس هذا؟ أكبر دليل على ضعف الشخصية أجيبه بلى لا شك فنحن إذا عاملناهم بالمثل فقد عاملناهم بالعدل إذا كان هم يأتون إلى بلادنا بلباسها غير مبالين بشعورنا فلماذا لا لنأت نحن بلباسنا ولا نبالي بشعورهم على أنه حدث لمن أتق به وهو الآن في رهين في قبره أقول عليه ما شئ يقول إنه سافر إلى بلد بل إلى عاصمة بلد غربية وكان في لباسه الاسلامي الوطني نشبح قميص، غترة عقال يقول فوجدت منهم الإكرام الكثير حتى إنهم يتبادرون لفتح باب السيارة إذا أردت رقومه في الليل الثاني اعذب بالله عز وجل اعذبه الله لكن اما ان ننخذل الامامه فان هذا ليس من شان المسلم ولو اننا رجعنا الى التاريخ والى معامله المجاهدين المسلمين لاعدائهم في الحروب لوجهت كيف كانت العزه من هؤلاء المسلمين مع اعدائهم ثم إن الذي ينبغي الإنسان المسلم أن نحافظ على كرامته بحيث لا يعتقد أنما أن مدنيتهم الزائفة هي الحضارة بل استواف أن نبدل الضاد بالقاف الحقاره وهو كذلك لان الحضارة التي تؤدي الى هدم الاخلاق والى التفسخ بل والى الكفر بالله عز وجل والله لا اصح ان نسميها حضاره مهما كان الامر الحضاره الحقيقيه وهي التقدم النافع انما هي في التمسك بدين الاسلام هو لماذا نعطي هؤلاء الثمن رخيصا لي... لنقول أنتم اهل الحضارة ونحن اهل التأخر مع, الو... مع أن الواجب أن نتقدم نحن بأس... بإسلامنا عقيدة وعملا ومنهاجا لتكون الحضارة منا إليه الصدق حضارة ولداء موجود في الاسلام موجود في الاسلام والاستم حثوا عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا أصطدِقِينَ قال النب النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يأتي إلى البر وإن البر يأتي إلى الجنة ولا يزال الرجل يكتب ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكتب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين قد فقد منهم الصدق أليس كذلك؟ إذن نحن لم نمثل الإسلام في هذا الجانب الكبير العظيم النص والبيان في المعاملة جاء به الإسلام ولا لا؟ النص والبيان في المعاملة هل جاء به الإسلام؟ نعم جاء به الإسلام يقول النبي عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما هل هذا اعمل النص والبيان موجود في معاملة كل المسلمين في معامله كل المسلمين لا بل هو مفقود في المعاملة من بعض المسلمين بعض المسلمين لا يفتق ولا يبين بل يأتي إليك وقل هذا السلعة قيمتها مئة ريال قيمتها مئة ريال والحقيقة أن قيمتها خمسون ريال هذا كذب قل لا كذب. قل لا غش غش الإسلام ينهى. ينهى عن ذلك ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منه فيتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يأتي واحد من المسلمين ويغش وإذا تأملت أحوالنا نحن المسلمين وجدت امرا مختلا أن التعاليم الإسلامية التي تعمر بالصدق والبيان والليل واللطف مفقودة من بيننا والعكس هو الموجود في كثير منا ولذلك يمكن ان نقول ان بعض المسلمين ينفر عن الاسلام بسلوكه المخالف للاسلام نعم يم الله هذا الاخ يقول ان ولدي طلق زوجته جبرية ثلاث مرات والكلام الان في الجبر و... ما ها؟ ما هوش. وشك ما سوكله ويطلق وش رايكم؟ هذا الان يجبرنا على ان نجاوب عليه نمشي معه ولا نقول ايش اللي حفظ لا يخلوش إلا حقر ولا دلي طلق لدول سفر هذا الطلق كله جفري التنسة كل في البيت اللي مصحه ولا ندري شيء هذا هذا ما يمكن حتى تأثي المرأة مم. وتقول نعم أنا أجبرته على ذلك ما يمكن تحورونه إلى أي محكمة لا تصبرون الأعمى فأنتم في أي فيه ممتر في باركة أي... تبع من؟ تبع... أي... ها؟ اقول تبع اي قضاء تبع ابها ولا تباع خلاص روح للشيء اغرى هديتي وحل نعم ما هو ما من فذلك اننا قلنا ان القدر نوعا نعم قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده امر الكتاب امر الكتاب واللوح المحفوظ لان جميع ما يكتب مرجعه الى اللوح المحفوظ لأن ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل وهو الذي تستقر عليه الأمور. وأما ما دون ذلك مما يكتب، فهذا قابل قابل للمحو والإثبات. وقد مر علينا أن على ان مع كل إنسان ملكين يكتبان ما يفعله كلا بل تكذبون بالدين، وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا الذي يكتب إذا كتب فهو إيش إثبات ولا محو إثبات فإذا تاب الإنسان من ذلك محي فهذا محو وإثبات فيكون المحو والإثبات واقعا أو واقعين في الصحف التي بأيدي الملائكة هي التي يقع فيها المحو والإثبات أما ما في اللحة المحفوظ فإنه محفوظ وهو المرجع والأم لا يتغير فيه شيء وأما الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه نعم، ف... فلأسبل، وأما هذا الحديث فليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمران، عمر إذا وصل رحمة، وعمر إذا لم يصل لا، بل العمر واحد والمقدر واحد. والانسان الذي اراد الله تعالى او قدر الله له ان يصل رحمه سوف يصل رحمه والذي أقدر الله ان يقطع رحمه سوف يقطع رحمه ولا بد. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يحث الامه على فعل ما فيه الخير كما نقول من احب ان يأتيه ولد فليتزوج الزواج مكتوب يقول لا والولد مكتوب فإذا, فاذا كان الله قد اراد ان يحصل لك ولد اراد ان تتزوج ومع هذا فان الزواج والولد كلاهما مكتوب كذلك هذا الرزق هو مكتوب من الاصل ومكتوب انك ستصل رحمك لكنك انت لا تعلم عن هذا فحثك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين لك أنك إذا وصلت الرحم فإن الله يبسط لك في الرزق لك في الآخر وإلا فكل شيء مكتوب بلا شك حتى الزواج وحتى شراء البيت شراء السيارة وغير ذلك لكن لما كان الثلاث الرحم أمرا ينبغي, ينبغي الإنسان أن يقوم به حتى النبي صلى الله عليه وسلم امته على ذلك بهذا أي بأن الإنسان إذا أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه وإلا فإن الواصل قد كتب, كتب الصلة وكتب أن يكون عمره ممتدا إلى حيث أراد الله عز وجل ثم أعلم بارك الله فيك أن امتداد الأجل أو تأخير الأجل وبسط الرزق أمر نسبي ليس أمرا مطلقا ولهذا نجد بعض الناس يصل رحمه يصل رحمه ويرسط له في رزق بعض الشيء ولكن عمره يكون قصيرا وهذا مشاهد فنقول هذا الذي كان عمره قصيرا مع كوني واصل للرحمة لو لم يسر رحمه لكان عمره ها أقصر ولكن الله تعالى قد كتب في الأصل أو في الأزل أن هذا الرجل سيصل رحمه وسيكون منتهى عمره في الوقت الفلان لا ما يصلح البركة تفسير البركة خطأ هذا قال به بعض العلماء وقال إن المراد بذلك النص نصف الأحكام الشرعية ولكن في هذا نظر في الظاهر إن المراد بالميحة والثالث ما يكتب على الإنسان ويمحى عليه نعم يكون الايمان بالقضاء والقدر عونا للمسلم على أمور دينه ودنياه لأنه يؤمن بأن قدرة الله عز وجل فوق, فوق كل قدرة وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فلا فلا فلن يعجزه أو يحول دونه شيء فإذا آمن بهذا فعل الأسباب التي يتوصل بها إلى مقصوده ونحن نعلم فيما سبق من التاريخ ان هناك انتصارات عظيمه انتصر فيها المسلمون مع قله عددهم وعجدهم كل ذلك لايمانهم بوعد الله عز وجل وبقضائه وقدره وان الامور كلها بيده نعم سلامه الله بركاته هل يجوز ايش الخروج على السهر نعم شلون قاعد اعد اسفال هل يجوز يقول من يكون على الوالد الوارد الوالد ال مع ذلك so أن في, <speakers> <então> في مكان يقول من ان طيب يجوز للولد ان يعصي والده فيما اذا طلب الزواج الولد وابى الوالد لان هذه من المسائل الخاصه التي تتعلق بالانسان نفسه وممانعة الوالد له لا وجه لها اطلاقا ولا يحل للوالد ان يمانع في تزوج ابنه بل الواجب على الوالد ان يزوج ابنه من ماله اذا لم يكن عند الابن مال فاذا كان هذا الابن طالبا وليس بيده مال واحتاج للزواج وقال لابيه زوجني يلزم ابوه في الزواج ها؟ نعم يلزم بالزواج لازم زوجه طيب إذا زوجه واحدة ولم تكفي وقال أريد ثانيه يلزم لا يلزم نعم يلزم بذلك وإن طلب ثالثة يلزم ورابعة وخامسة <تصفيق> هذا يمنع طيب على كل حال يجب على الأب إذا كان غنيا أن يعث, أن يعث ولده أن يزوجه بما يحصل به العفاء وجوبا حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك طيب إذا كان هذا الحكم هو الحكم الشرعي فكيف يجوز للأب أن يمنع ابنه من التزوج بحجة أنه لم يكمل الدراسة وحسب تتبعي ان الزواج لا يمنع من الدراسه لا بالنسبه للطالبات ولا بالنسبه للطلاب بل إنه يعين على الدراسه لا سيما اذا وفق الانسان بامراه تكون معينه له في دراسته بان تكون على مستواه فيتساعد الزوجان على دراستهما ويحصل النفح من هذا لهذا ومن هذا لهذا خلاصه الجواب انه لا لا لا يلزم الولد ان يطيع والده في, في في الامتناع عن الزواج ايام الدراسه بل يتزوج فان كان عنده مال فليتزوج بماله وان لم يكن عنده مال فان الاب يجب عليه ان يزوجه من ماله وأما دفع زكاة الوالد للولد لاجل الزواج فإن هذا لا يجوز لأن الوالد ملزم بتزويجه من ماله الخاص والزكاة لأهلها نعم حياة الله عز وجل حياة كامله حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوان مش العقيدة الوسطية إيش؟ شرح العقيدة الوسطيه الذي قرأ فيه أن حياة الله تعالى تسبق بعدم خطأ بلا شك وهذه خطأ مطبعي فيما يظهر لأنه إذا كانت حياة كاملة فالحياة الكاملة لا تسبق بعدم فحياة الله تعالى حياة كاملة متضمنة لجميع الصفات الكاملة لم تستق بعدم ولا يلحقها ذوات. طيب. وما دمنا بهذا الصدد، فقد سأل نساء عن أنواع الدلالة مطابقة. وتضم والتزام وقال انني لا اعرف الفرق بين هذه الانواع الثلاثه دلاله المطابقه ودلاله الضم ودلاله الالتزام فمن الذي يعرف الفرق بين هذه الانواع الثلاثه من الدلالات طيب واحد بس أثنين. السؤال يقول انه قرأ ان انواع الدلالات الدلالة ثلاثة ثلاثة ثلاث تضم مطابقة وتضم والفزاق وانه لا يعرف الفرق بين هذه الانواع الثلاثة طيب واحدين ثلاثة أربعة إذن معناه أنه لابد من لا لابد أن نشرحه أقول مثلا أمامي الآن بيت أو دار فأقول هذه دار كلمة دار تدل على هذه البناء كلها دلاله مطابقة لأنها تشمل كل ما فيها من الحجر والصلاة والفسحات والحمامات والسطوح وكل شيء أليس كذلك؟ عندما أقول أنا كلمة دار واش تفهم؟ كل هذه الكتلة اللي أمامك بما فيها من الحجر والغرف والصلاة والحمامات والسطوح والساحات أليس كذلك؟ طيب لو قلت اشتريت دارا وش تفهم منها انها شامله لكل هذه البنايه ولا لا او تفهم من كلمه دار حجره منها تفهم كل البنايه طيب دلاله هذه الكلمه دار على واحده من الحجر او أو على واحدة من الساحات أو واحد من السطوح هذه دلالة تضمن دلالة تضمن لأن اللفظ دل على جزء معناه فإذا دل اللفظ على جزء معناه فهي دلالة تضمن كذا ولا لا طيب هذه الدار هل بنت نفسها؟ ان تسول ولا لا اذا لها باني دلالتها على الباني دلاله التزام لانه ما من جار الا ولها, ولها باني الان اقول لك هذه يد هذه هي دلاله كلمه يد على الكف كله دلاله مطابقه صح دلالة كلمة يد على اصبع من الأصابع الخمسة دلالة ترم، واضح؟ ثم دلالة هذه اليد على الخالق دلالة التزام واضح الآن؟ طيب هذه أنواع الدلالات من أسماء الله تعالى الخالق الخالق كلمة الخالق واشتدل عليه تدل اسماء شيء تدل على ذات الله وعلى خلقه على الذات والصفه دلاله الخالق يا جماعه تدل على ان هناك ذات خالقه دلاله مطابقه ودلالتها على الذات وحدها او على صفه الخلق وحدها دلاله تضمن ودلالتها على العلم والقدره التزام لانه لا يمكن يخلق الا وعنده علم وقدره ولهذا قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما طيب قتلك قدمت سياره فوقفت عند باب المسجد الحرام كلمة السيارة تدل على الهيكل الكامل بما فيه وعلى العجلات تضم لأن بعض المعنى وعلى أن لها صانعا صنعها التزام كذا وعلى هذا فقط طيب نأخذ سؤال وقول السهل رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيه من بركه خدميه و اصحى عن امام احسنه و راى رضاه في هذا الجزاء اعلم اثناء مرضى اكلنا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في اليقظه لم تثبت حتى ما روي, ما روي عن أبي عباس رضي الله عنهما قال في عنه شيخ الإسلام ابن ان إن ابن عباس لم يقول إن الله رأى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه ولا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا بعينه يقذتا لأن موسى لما قال لله يا رب لما قال الله ربي أرني أنظر إلي قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا اندك الجبل وهو صخر اصل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك ستبجو إليك وأنا أول المؤمنين في المنام ورد حديث في السنن صححه كثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وقد شرح ابن رجل هذا الحديث شرحه في رسالة مختصرة وهذا ال ال ال ال الكتاب الصغير وحيل الأخ السائل علي فان ابن راجب رحمه الله احد تلاميذ ابن القيم وابن القيم تلميذ للشيخ رسلان ابن تيميه رحمه الله نعم فنو اسرائيل هم ذريه يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم فهم بالنسبة للعرب أبناء عم ولهذا حسد العرب حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من العرب فإسرائيل إذن لقب ليعقوب ابن اسحاق وذريته هم بن إسرائيل ومن ذريته موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام فحينئذ نقول ان بني اسرائيل ليست لقبا او كنيه لديانه ولكنها كنيه لقبيله من هم ابناء يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم فبعث فيهم موسى عليه الصلاه والسلام فسمي قومه باليهود وعيسى وسمي قومه بالنصارى نعم يقول السؤال هو نعم مش هو السؤال ما هو هذا القران وماذا إذا تغييره؟ نعم. هذه الآية فيها ذكر فائدة من فوائد التقوى وما أكثر فوائد التقوى. وهل يمكن أن نلزم أو أن نكلف أحدكم بأن يحضر لنا فوائد التقوى من القرآن في القرآن خاص في القرآن خاص ونعطيه مهلة. الى الظهر اليوم الى الظهر في المصحف مسحاقا المصحف التي ما مسحاقا التقوى التي تكون ها للمسحات التي من فوائدها وما تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون له ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان يحصرها لنا قبل اذان الظهر اليوم نعم بها غدا ان شاء الله ها؟ طيب وش اسمك ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هاه خطك يقرا نعم هشام خيار خيط حتى بسم الله الرحمن الرحيم الملتزمون ب... باحضار فوائد التقوى من كتاب الله اسبر نعم، لكن لا يعلم بعضهم بعض. طيب خياط خياب ها؟ عبد الواحد محمد، عبد الواحد محمد، عبد الواحد محمد, عبد الواحد محمد. نبي. نشوف الأول في الأول ونقف على خمسة الظاهر والباقي تطور. أسمك أصل يا خلي. حاتم. حاتم المرضوح. هذه ثلاثة. ايش؟ عبد الحكيم العجلان لقى واحد المجالي كم فتد الآن؟ وين الخمسة؟ اسمه المجالي عبد الكريم اسمه؟ مجال؟ اسمك مجالي انت مجالي غريب <تصفيق> اكتب مجالي <تصفيق> هات هات <هاتنية>. هات <تصفيق> هشام هات وعبد الواحد محمد حاتم المرزوقي عبد الحكيم العجلان مجالي البوق <تصفيق> هات <تصفيق> <البوك تصفيق> <البوك تصفيق> <البوك تصفيق> <تصفيق> أك طيب الباقيين تبرع لأنه من الجائز إن هذول ما يجمعون كل الفوائد يعني يعني من الجائز إن هذول ما يجمعون كل الفوائد إذا أنا اللي بيتطور هذا الله خير ها وإيش رأيكم تذكر الآيات ولا ولا يشار إليها آية رقم من سورة كذا كذا أسهل طيب ما يخالف اي نعم الله يسعدك لا, ها؟ لا لا ما زوار. لا لا لا نعم لا لا لا لا لا خيرية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قوله نعم اقول ان تصوف الدور لازم نعم تقول الله وما هذا الحديث اولا نطالب السائل باثبات صحته ونمهله الى غد او بعد غد فاذا اتى بهذا الحديث و سند صحيح، فالجواب عنه سهل. أما إذا كان هذا الحديث لا يصح وهو الظاهر، لأن مثل هذا الدعاء لا يليق بمن مسعود وأشباحه. على كل حال، نحن نطالب الأخ السائل بأن يثبت لنا صحة هذا النقل أو هذا الأثر عن عبد الله المسعود.